وان اذا كُلُّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَأَ مِنْ تِلْقَائِنَا فَإِنْ أَتَى رَبُّكَ لَمْ يَحُ حَائِلَ إِلَيَّ إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل Hvala. فمن أظلم مما افترى قل أنتم What?